لا يضركم ما ضل إذا اهتديتم إلى الله نرجعكم جميعا فنبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذعى عدل منكم إِثْنَا لِذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبَتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ فَاحْبِسُونَهُمَا مِنْ فَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ فَيُقْسِمَنَّ بِاللَّهِ إِلَّا عُرْتَبٌ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنَهُ وَلَوْ كَانَ فَقُوبًا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمْ يَلْآسِ إِنْ تُصِبْ وَلَاءَ أَنَّهُمْ مَنِ اسْتَحَقَّ الطَّائِفَ مِنْ فَأَخَرَنِي يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَأَخَرَنِي يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُنْقَسِمَاهُ بِاللَّهِ فَيُقُسْ مَنْ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحْرَقُ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا تَدَيَّنَ إِلَّا إِذَا الْمِنَ الْغَالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَدْهِهَا أَوْ يَقَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ وَبَعْدَ أَيْمَانٍ اتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين